وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّهِمُوا مَا إِنَّ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاسْتَحْوُوا يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف ياتي الله يحبّهُم وَيحبّونَهُم وَذَِّةٍ على المُؤمنِنين عِزٍَّ على الكافِرين عزَّةٍ على الكافِرين يُنجهِد مونَ فيِي سَفيل اللهَّهِ وَلاَا يَخفون يُنجَهِدونَ فيِي سَفير اللهَّهِ وَلاَا يَخفونَ لََّتَ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاهَنَاهَا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهِ